إنه جاء في الحديث أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعلم كل من يراه أنه من الجائرين في تعامله مع أهله امرأة نذرت لله نذرا بأن تصوم ثلاثة أيام في مكة إذا شف الله ولدها المريض ثم أحست بشفائه فصامت ثم تبين أنه لم يشف فتوقفت عن الصيام وحان موعد سفرها فماذا تفعل؟ لاتهاتمت الصيام. لتدعو له عند الإفطار. فإن الصائم له ذعوة تستجاب عند فطره. نعم. أثناء الإحرام وقبل التحلل من العمر وضعت طيب الناسيا هل علي كفارة؟ ماذا ما ذلك حصل نسيانا؟ إن كنت تذكرت والطيب عليه كان عليه ولم تغسله فعليك الك... الفدية وإن كنت لم تتذكر إلا بعد الانتهاء من عمرتك فلا شيء عليك نعم يقول أصبت بإسهال في أحد الأيام وأثناء خلع الملابس الداخلية وجدت نقطة من أثر الإسهال في الملابس الداخلية فما حكم الصلوات التي صليتها هل علي إعادة؟ لا لا إعادة عليك لأن وجود نجاسة في الثوب أو في البدن بعد أداء العبادة لا تبطلوا بها تلك العبادة نعم قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما هل هو الكفر أو الشرك أو ظلم الناس بعضهم لبعض لو قرأت ما قبل الآية لو وجدت المقصود ما هو نعم مش يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم في دورات المياه كما قلت مرارا ماء زمزم كالمياه للتطهير. ويتفوق عليها بما فيه من خاصيات يقول يسكن مع أهله وهو الوحيد في البيت المحافظ على الصلاة والمشكلة أن إقوانه المتزوجين يسكنون معه في البيت وزوجاتهم غير محافظات على الصلوات ولا الحجاب فكيف يفعل علما بأن له أم لو ترك البيت قد تمرض يجتهد في نصفهم ونصف النساء بالصلاة والتزام الحجاب ويسأل ربه أن يفرج له وهيئ له أسباب السلامة من البيت مم. يقول أتيت مسافرا إلى مكة وبقيت ثلاثة أشفر أحيانا أذهب إلى جدة من مكة هل يجوز لي الجمع والقصر في جدة؟ جدة عنك الطائف مكة ممتدة إلى جدة وجدة ممتدة إلى مكة. النبي لم يحدد مسافة إذا سارها الإنسان صار مسافرا. بركاته. سُنَّ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَاتُهُ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 على على حمل المطلق على المقيد وعلى تعارض العموم والخصوص وهاتان القاعدتان يحتاجان إلى بيان قبل الدخول في بيان الفرق فالقاعدة الأولى وهي حمل المطلق على المقيد في الكل المقصود من هذه القاعدة وهو أن يرد أن يرد دليل مطلق والمطلق عادة وكذلك المقيد يكونان في سياق الإثبات يكونان في سياق الإثبات غالبا فعندما يرد مطلق وهو عبارة عن الفرد الشائع في جنسه فالمطلق يوصف بالعموم ولكن عمومه بدلي وليس عمومه بشمولي فإذا سمعت أن المطلق إذا سمعت أنه عام فاعلم أن المقصود بالعموم هنا عموم بدلي وهو أن المقصود منه فرد شائع في جنسه فإذا قال قائل لشخص اشتر شاتا كلمة شاة هذه في سياق الإثبات لكنها محتملة للسمينة والهزيلة والكبيرة يعني يكون أعلى درجة منها أو متوسطة أو أدنى درجة منها فمقصوده شاة واحدة لكن من بين أفراد الشياء ثم بعد ذلك قال له اشتر شاة سمينة فالأول مطلق من ناحية السمن وغيره واللفظ الثاني جاء بقيد السمن فنجمع بين الدليلين من ناحية نقول يحمل المطلق وهو كلمة شاه على المقيد وهو كلمة سمينة فإن اشترى شاة ضعيفة فإن شراءه يكون له وليس لموكله وهكذا لو قال شخص لشخص أعتق رقبه شمل ذلك الرقبة المؤمنة والكافرة والمتعلمة والجاهلة إلى غير ذلك من الصفات لكن عندما يقول له بعد ذلك لا تشتري رقبة مؤمنة، اشتر رقبة مؤمنة. ففي الحالة الأولى قيد الرق، في الحالة الأولى أطلق الرقبة، وفي الحالة الثانية قيدها بماذا؟ آه. قيدها بالإيمان. فنجمع بين الدليلين ونقول يشتري رقبة مطلقة ولا رقبة مؤمنة. اشتري رقبة مؤمنة فهذه هي القاعدة الأولى نكرة لكنها في سياق الإثبات نكرة المطلق نكرة والمقيد ماذا؟ نكرة عندنا نوع آخر نفس النكرة مثلا تقع النكرة في سياق النفي تقع النكره في سياق النفي، وتقع في سياق النهي، وتقع في سياق الشرط، كما ذكر هنا ذكر هنا وبينهما في الأمر والنهي والنفي، فالمقصود أن النكره عندما تقع في النهي أو تقع في النائب يعني بعد النهي أو بعد النفي أو بعد الشرط هذه النكرة توصف بالعموم ما توصف بالاطلاق والعموم هنا عموم شمولي بخلاف العموم الأول فإن عمومه بدلي العموم الأول شمولي والعموم الثاني والعموم الأول بدلي وهذا العموم يكون شموليا بمعنى أنه شامل لجميع الأفراد. ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة في أربعين شاة شاة ثم بعد ذلك قال في الغنم السائمة زكاة في الغنم السائمة زكاة فكلمة الغنم عامة وكلمة السائمة وصف لها ولكنها أيضا عام ففي هذه الحال هل نقول يحمل المطلق على المقيد أو يكون هذا من باب تعارض العام والخاص من باب تعارض العام والخاص وكما لو قال قائل اقتلوا الكفار فقط ثم قال بعد ذلك قالك اقتلوا المحاربين عند الكفار ففي الحالة الأولى لفظ عام وفي الحالة الثانية لفظ خاص، فهل نقول هنا لما قال اقتلوا المشركين ولكن بعد ذلك قال اقتلوا المحاربين من المشركين، فهل يقال إن هذا من باب تخصيص العام؟ أو يقالوا إن هذا من باب ذكر أفراد العام ويكون القتل عاما للكافرين وكذلك للمحاربين لكن لو قال أقتل الكفار ثم قال لا تقتلوا إلا المحاربين منهم لا تقتلوا إلا المحاربين منهم، فيكون هذا في تخصيص لهذا النوع. وعلى هذا الأساس الآن، عندما يأتي المطلق والمقيد، في القاعدة العامة أننا نحمل المطلق على المقيد، لكن إذا ورد دليل عام. وورد دليل خاص ومن ذلك النكره في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط أو غير ذلك في أشياء تفاصيل كثيرة لا ما لكم فيها الآن المهم توضيح الكلام الموجود هنا فعندما يرد دليل عام وخاص فلهما أحوال الحالة الأولى أن يكون الخاص متفقا مع العام في الحكم وعلى هذا الأساس يقال إن ذكر بعض أفراد العام المساوية للعام في الحكم يكون لمزيد الاهتمام بهذه الأفراد فمثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى هذا خاص لكن الصلاة الوسطى داخلة في العموم وهما مستويان من ناحية الحكم وعلى هذا الأساس يكون هذا الوضع هذه الصفة يكون فيها يعني لا يقال إن الخاص مخصص للعام ما يقال هذا الحالة الثانية أن يأتي العام أن يأتي العام ويأتي مخصص سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا ننظر إلى المخصص إذا اختلف مع العام في الحكم إذا اختلف مع العام في الحكم فإننا نمنع دخول الخاص في العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فالمقصود إن إذا ورد عام بورد خاص ونظرنا إلى الخاص وجدنا أنه يشتمل على بعض أفراد العام ولكنه يقترن بحكم يختلف عن حكم العام ففي هذه الحال نقول إن الخاص هذا مخصص لماذا؟ للعام ولا فرق في ذلك بين أن يكون نكرة أو معرفة الفرق الذي بعد هذا في مسائل تقرأونها أنتم على الفرق الذي بعد هذا الفرق الثاني والثناثون بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات في أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه. إذا نظرنا إلى الحق وجدنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حق خالص لله، حق خالص لله، وحق للعبد. وحق مشترك بينهما حق لله خالص وحق مشترك بينهما وحق للعبد إذا نظرنا إلى الحق الذي لله مثل التوحيد واجتناب ضده الإيمان واجتناب ضده الإسلام واجتناب ضده فمثلا التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكذلك الصلوات نجد أنها حق لله جل وعلا يعني ممكن إن الإنسان يشرك مع الله ولا ما يمكن؟ آه. ما يمكن فإذن هذا حق لله جل وعلا فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ممكن واحد من الخلق يسقط حق الردة عن شخص ارتد عن الإسلام أعلن الشرك أعلن الكفر بالله أعلن النفاق الأكبر من بدل دينه ماذا فاقتلوه فهل يمكن لأحد من الخلق أن يسقط عنه حد الردة ممكن هذا أه؟ ما يمكن طيب يمكن أن شخص يسقط حد الزنا عن رعيته ممكن هذا ممكن ان شخص يسقط حد السرقة مطلقا عن شعبه ممكن هذا ممكن ان يسقط الشخص القصاص يسقط القصاص يقول إذا حصل إنسان إن قتل إنسان يسجل له سنة سنتين قانون يصدره هذا ممكن ولا غير ممكن هذا غير ممكن طيب إنسان له فلوس على شخص ألف ريال ولا ألفين ولا ثلاثة قال له والله أنا ما عندي فلوس الآن وأنت رجال المغني كالله أخذك تسامحني قال مسموح أنا أسقطها عنك فهل يملك إسقاط الألف عن غريمة ولا ما يملك آه إيه في حقوق لا يملك إسقاطها إلا من إلا الله وفي حقوق يملك المكلف إسقاطها وفي حقوق يملك المكلف إسقاطها وفيه حقوق مشتركة بين العبد وبين الله لكنها شرعت لمصلحة العبد فمثلا العفو عن القصاص العفو عن القصاص ما بإشكال لكن إسقاط القصاص نهائيا أو إسقاط حد السرقة أو إسقاط حد الزنا أو إسقاط حد القذف تجدون أن هذه الأمور شرعت لماذا هل هي لعبادة الله وإلا أن المراعى فيها مصلحة الخلق إذا نظرنا إلى القصاص وجدنا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وإذا نظرنا إلى السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فهو من أجل الأول من أجل حفظ النفوس والثاني من أجل حفظ أموال الآدميين الزنا من أجل حفظ الأنساب والقذف هذا من أجل حفظ الأعراض من أجل حفظ الأعراض تحريم الربا وتحريم الغش وتحريم الرشوة وما إلى ذلك هل هو من أجل حق الله ولا من أجل مصلحة الخلق من ناحية أنهم لا يأكلون ولا يشربون إلا طعام طيب لا يشربون إلا شرابا طيبا ولا يطعمون ولا يلبسون إلا طيبا أي الأمرين هو المقصود؟ ها؟ فإذا هذا لمصلحة الخلق فالحقوق المشتركة بين الله وبين خلقه هذه وضعت لمصلحة الخلق والله سبحانه وتعالى له حق فيها ولا يملك المكلفون أن يسقطوها يعني ممكن واحد يصدر قانون في جواز التعامل بالربا ممكن هذا, هذا هو. فلابد أن نفهم أن أن حقوق الله الخالصة هذه كما ذكرت لكم في باب التوحيد وضده والإيمان وضده والنفاق والإسلام وضده والإيمان وضده والتوحيد وضده وإذا نظرنا إلى حقوق الخلق الخالصة هذه هي التي يملكون إسقاطها وإذا نظرنا إلى الحقوق المشتركة. هذه حقوق مشتركة بين الله وبين خلقه لكن المكلف لا يملك إسقاطها وذكرت لكم جملة من الأمزلة وتقرأون عن ما ذكره الشيخ رحمه الله لكن إن هذا هو يعني جوهر الموضوع الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا هذه القاعدة فروعها تنقسم في الشريعة إلى ثناثة أقسام القسم الأول أن يفعل الشيء قبل وجود سببه وشرطه يزكي قبل تمام الحول وقبل تمام النصاب يزكي قبل تمام الحول لأن هذا هو الشرط وقبل كمال النصاب هذا هو السبب فكمال النصاب سبب وكمال الحول شرط فزكى قبل أن يتم النصاب وقبل أن يحول الحول كفر عن اليمين قبل أن يحلف قالنا بحلف بكرة وبأكفر وب... اليوم فالحلف سبب والحنث شرط هو لم يحلف ولم يحنث ولكنه كفر قبلهما قبل السبب وقبل الشرط هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم هذا النوع من الفروع إذا فعله الإنسان لا يجوز بالإجماع النوع الثاني أن يفعل الشيء بعد سببه وشرطه يذكي بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول يكفر بعد اليمين وبعد الحنث في هذه الحال إذا منه عمل هذا الشيء هذا يعني صحيح بالإجماع لكن عندما يأتي النوع الثالث ينعقد السبب ولا يأتي الشرط ويفعل إنسان مثلا ملك له مليون ريال في رمضان ويوم جاء شوال ومار يخرج زكاته هل تم حوله ولا ما تم الحول أه؟ ما بقى تم الحول لكن وجد السبب وهو كمال النصاب وجد السبب وهو كمال النصاب ولم يوجد الشرط وهو ماذا وهو تمام الحول هذه نقول إنها زكاة معجلة وإذا فعلها, إذا أخرجها فإن إخراجه صحيح إنسان حلف. حلف ولما حلف انعقد السبب لكن ما بعد حنث كفر بعد الحلف وقبل الحنث هل نقول إن الكفارة صحيحة أو نقول إنه لا يكفر إلا بعد الحنس أيهما نقول إن الكفارة صحيحة لأنها وقعت بعد السبب وقبل, وقبل الشرق هذا القسم الثالث قاعده التي بعدها أو الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية المقصود من هذا الفرق هو أن في الشريعة أمور فعلية أمور فعلية هذه كل أمر فعلي كل أمر فعلي له أمر حكمي كل أمر فعلي له أمر حكمي فإذا الفروع على قسمين فروع الأمور الفعلية وفروع الأمور الحكمية لكن الأمور الحكمية تجدونها مبنية على الأمور الفعلية واحد بدأ يعني نوى الوضوء وبدأ أو نوى الاغتسال هذه النية نسميها نية فعلية لأنها وجدت هذه النية إذا استمرت معه حتى ينتهي من الوضوء يعني استمر وجودها في قلبه حتى ينتهي من الوضوء أو حتى ينتهي من الغسل نقول إن هذه الصورة فعلية من البداية إلى ماذا؟ إلى النهاية